من <تصفيق> قصص <تصفيق> عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم برئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله إلا بإحدى ثلاث الزاني والنفس بالنفس والتالك ولدينه المفارق للجماعة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يخطب بين الناس يوم القيامة في الدماء عن سعد بن أبي حثمة رضي الله عن عن سعد بن حثمة فقال انطلق عبد الله بن سال ومحيصة بن مسعود إلى خيبر قال وهي يومئذ صلح فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سال قال وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سال ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر قال وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال لا تحنفون وتستحقون أو قال صاحبكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ بإيمان قوم كفار فعاقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي قال وفي حديث يحمد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منه فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال وفي حديث سيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من ابن الصدقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجدة رأسه مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فعمت برأسه فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ولمسلم النسي على ناس ابن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتلى جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عن أبيه رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذين الرجل من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفين وسلط عليه رسول المؤمنين وإنها لم تحل لحد كان قبل لا تحل لحد بعد وإنما أحلذ لي ساعة من النهار وإنها ساعة هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختنا شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتيل له قتيل فهو بخير نظرين إما أن يق إما أن يقتل وإما أن يُفده فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله يكتب لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي شاه ثم قام الأبّاس فقال يا رسول الله إلَّا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا الإذخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أما فقال لتأتي النبي من يشهد معك فشهد له محمد بن مسلم عن نبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امراتان من هذين فرمت حداهم الأخرى بحجر فقتلتا وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى, بيد وقضى بيدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه فقام حمل ابن النابغة هذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان قال من أجل عن أمران بن حسن رضي الله عنه أن رجلا عض يدا رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيته فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال حدثنا جذب في هذا <تصفيق> المسجد وما نسينا من حديث وما نخشى أن يكون جذب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل بجرح فجزع وأخذ سكنا فحز بها يده فما راقى الدم حتمات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة